السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير حد الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنه جدى لهديه والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب الشفعة الشفعة نأخوذة من الشفع وهو ضد الوجر وقال بعض العلماء سمي هذا العقد بهذا الاسم لان الشريكين إذا كان في عقار واحد واراد احدهما البيع فشفع صاحبه بعد البيع فانه يضم نصيبه الى نصيب نصيب صاحبه إلى نصيبي وحينئذ يكون نصيبه شفعا بعد ان كان مترا مثال ذلك لو كنت مع رجل تنبكاني أرضا مقسومة بينكما بالنص فنصيبك نص الأرض ونصيبه النص الآخر فلو باع صاحبك هذا النصيب الذي له وطلبك الشفعة فإنك حينئذ قد ضمنت نصيب صاحبك إلى نصيبك فطار نصيبك شفعا بعد أن كان مصراك وتنبك الأرض كلها هذا العقد من العقود عرفه بعض الغلماء كما سيذكره المصنف رحمه الله لأنه استفقاط امتزاع حسة الشريف ممن انتقلت إليه بنفس العوض الذي, باعه الذي باعها به والعلماء رحمه الله ذكروا باب الشفعة بعد باب الغبص لمناسبة وهي أن الشفعة تكون بالثوة والقهر فأنت إذا كنت شريكا لرجل في أرض ثم باع مصيبه وأردت الشفعة فإنك تأخذ مصيبه ممن اشتراه ولو لم يرضى فحينئذ تأخذ بنفس القينا وبنفس الثمن الذي باع به شريك وبناء على ذلك قد لا يكون راضيا هذا الذي اشترى من شريفك ومن مقاسمك قبل لا يكون رابيا بالبيع ولكنك تعفضها منه استحقا شرعيا ثبثت به السنة من طباء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الهقود مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بإجمع العلماء رحمهم الله أما السنة فقد ثبثت صحيح من الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفحة في كل مال مقسن فإذا وقعت الجدوب وصرفت الطرق فلا شفحة رواه البخاري واتفق الشيخان على إخراج الجملة الأولى منه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفحة في كل مال مقسن وثلث العلماء في اللغلة الأخيرة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وهي مدرجة من كلام الظاوي أو هي مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحح غير واحد من العلماء أنها مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي الضدارة من هذا الحديث الشريح أنه قال رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة قضى تحتمل عمرين تحتمل السنة القولية وتحتمل السنة الفعلية فعما بالنسبة للسنة القولية فإن المبي صلى الله عليه وسلم يحكم يأمر بالشفعة ويثبت الشفعة للشريك مع شريك فإذا أثبتها عليه الصلاة والسلام أذر الصحابي وقال قضى رسول الله كمعاشا لأن سنته يحكم بها ويقضى بها قصنا بين الخصوم فإن الله سبحانه وتعالى أنرأ رمض الرجوع إلى سنته وهديه للفصل في الخصومات والنزاعات ولكى يقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوجه الثاني يكون المراجع من قوله قضى رسول الله سلم أي أنه رفعت إليه قضية فحكم فيها عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم وحينئذ يكون قوله قضى رسول الله سلم على ظاهره أي حكم عليه الصلاة والسلام وقضى ذلك تكون سنة فعليا من هديه عليه الصلاة والسلام وتواء قلنا إنها سنة قولية أو سنة فعليا فكل يحتج لكن السائدة أننا إذا قلنا قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من أقليته عليه الصلاة والسلام ولذلك عد الإمام القرطبي رحمه الله هذا الحديث من أقلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ألف بعض الظلماء في ذلك ومن أشهر ما أقول لي كتاب القرطبي المشهور أقضيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها قضاءه بالشفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتضى بها من الصحابة كانت الشفعة موجودة في الجاهلية وكان يعرفها أهل الجاهلية فجاء الإسلام وأقرها ولذلك تعتبر من الرقود التي كانت معروفة في الجاهلية وأطرها الأسلام بوجود الأصالح المترتبة على إجازتها وحلها وكذلك ترتب درء النفاث على اعتبارها والعمل بها وكذلك هدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار حق بفقنه وكذلك قال في حديث السلميدي أبي داود في سننه حديث تمره أن جاء جار الدار أحطه بالدار فهذا الحديث يدل أن تبوت الشفعة في الجار وأنه إذا باع جار الذي تشترك معه في طريق واحد أو منحعة واحدة كذير واحد كما في المزارع فإنه من حقك أن تشفئ وأن تشفح لمرود رواية أخرى إذا كان طريقهما واحدا بل هذا الحديث على مسموعية الشفعة بالدوار وفيأتي إن شاء الله تصيل هذه المفألة وبيانها وبيان صلاة العلماء رحمه الله فيها والقول الراجحة ودليله إن شاء الله تعالى وأما دليل الإجناع فقد أجمع العلماء رحمه الله والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة على مشروعية الشبعة وتبوتها وأنها سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك الأطم وخلافه شدود يحكى ولا يعول وهليه أي لا يعتد بخلافه لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدئ وإجماع السلف الله قضى بهذه الشفحة عثمان بن عشان الله عنه وكذلك يفكى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر وبناء على ذلك لا يعتدوا بخلاف من خالفه في مشروعياته أما بالنسبة للشكم والفرائض التي يمكن أن نفتفيدها من مشروعية الشفعة فأولا تصوير الشفعة تركنا إلى التعريف الاسطلاحي الذي سيدكره المصنف رحمه الله وذكرت عليها بالصلاحي ولذلك لن نذكر التعريف الاسطلاحي معنا في المثل الشفعة تقوم على صورة الصورة الأولى أن يكون الاشتراك في العقارات والصورة الثانية أن يكون في المنقلات فالشفعة المجمع عليها والمأمود لها هي الشفعة التي تكون في العقارات التي لم تقصل ولذلك سنمثل من صدر الشفعة بهذا الشيء المجمع عليه حاصل ذلك لو أنك اشتركت مع أرضا فاشتريت مع أرضا بمائة دفع كل منكم الصهاد ثم بدأ لصاحبك أن يبيع النفس الذي ينبيكم قبل أن تقسم الأرض بينكما بدأ أن يبيعه بمئة ألف فباعه على رجل أجندي فالشريعة تريدك الحق متى ما علمت بهذا البيع أن تقول أنا شافع فإذا قلت أنا شافع وطلبت الشفعة من شقك أن تأخذ هذا النفس الذي اشتراه الأجمدي بنفس السمن الذي اتفق عليه الضرفان حتى ولولن يلق قضى بهذا رسول الله سبحانه وتعالى وأصبح مشروعا بحكم عظيم منها دفع الضرب عليك بقسمة العقاب لأن الشركاء من حيث الأصل ربما أن القديم يرضى بكونك معه في العقار ولا يقاسمه لكن إذا جاء الأجندي ربما قال لك أريد نفسي وأريد أن أميز نفسي عن نفسك فأنت تتضرر مثلا لو كانت المزرعة مشترك بينكما أو كان المخطط مشتركا بينكما اشتطعت أن تنتجع بجميع مصارفه وأن ترتفق لذلك لكن إذا دخل هذا الأجندي ربما أدخل عليك الضرر وببيع صاحبك لنفسك كأنه ميز نصه عن كذلك أيضا الضرار الثاني أنه ليس كل شريكا ترضى به. فقد ترضى بالشريك الأول ولا ترضى بالشريك الثاني وقد تعمل الشريك الأول ولا تعمل الشريك الثاني فقد يكون عند الإنسان شركة مع رجل في أرضه يحتاج إلى إخراج أهله أو عرضه لها في المزارع ونحنها فيأمن شريكا ولا يأمن شريكا آخر وقد يتظر بشريك أكثر من غير وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى وإن كثيرا من الخلطاء ليدغي بعضهم على بعض إلا الذي آمن وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء ولذلك ما ترك القرآن شيئا كان الإمام الشافعي رحمه ما يقول ما من شيء إلا وهو في كتاب الله حتى نفسية الشركاء وتعامل الشركاء والأضرار والمخاسف المترتبة على الإنسان منفردًا أو مشتريتًا أضبّينها في هذا المعزيز وإن كثيرًا من الخلطاء ضيّن على أن الغالب والأكثر حصول الضرر بالشركاء فإذا كانت هذه القاعدة هي أن الشراكة توجب الضرر وأن اجتماع الاثنين فأكثر في شيء أن الغالب فيه ضرر وأنه لا يؤمن من هذا الأجنبي الذي دخل عليه فإن الشريعة أعبر المقديم الحق في دفع هذا الله وبناء على ذلك تنظر إلى حكمة الشريعة فأنت إذا دخل عليك أجنبي في أرضك إن كنت ترضى ستشلس وستترك البيع كما هو واتقول ربيك بك ببنى أنثنان وقد يكون خير من أنثنان ولكن إذا كان فيه ضرب فإنك لا ترضى ذلك وحينئذ لو جعلت الشريعة الشريف مكتوفة ليجل تضرره ولو أنها أجازت له أن يأخذ بأي ثمن لضررة المشتري فعدلت بين الناس قالت من حقك أن تشتري هذا مصير وتشتريه بنفسك ثمن لا تزيد ولا تنقص منه فلا يطالب الأجندي بزلادة فلو اشترر بمكتاله وقال أريد مئة وعشتين فننعه من البياء وتقول ليس لك إلا مئة وحدها وهذا عمنا العدد أخذ مالا ودفع الضرر أنه إذا أراد أن يشتري عقاراً ثانياً فليشفي لكن هذا العقار أنه فيه شركة وفيه خطة لا ينبغي أن نفتح بابه لا ينبغي أن تكون معاملة في البيت تفضل الضرر على المسلم فدفع الله عز وجل هذا الضرر لإكتاب الشكرة وحرعها لذهابه فلله بذلك حكمه الانسان ما كما قال تعالى ثم كلمه ربك وفي قراءه ثم كلمه ربك حقا عدلا لما لم كنناه كما قال هذا الباب يتكلم العلماء فيه عن الشفير والذي وهو الذي له الحق طلب الشبهه ويتكلم العلماء فيه عن الشخص الذي يشفى منه ويؤخر المصيب منه وهو الأجنبي المشري وكذلك تكلم العلماء فيه على المحل الذي تكون فيه الشفعة وهو المصيب الذي باعه الشريف ما هو محل الشفعة وما الذي تقع فيه الشفعة وما الذي لا تقع فيه الشفعة وما الشكم إلى تغير هذا المحل بزيادة أو نقص كل ذلك يبين من العلماء الله أحكاما في ذات الشفاة رحمه الله ذات الشفاة أي في هذا النوضع سأذكر لك جدا من الأشكام والمساحة المتعلقة لعقد الشفاة قال رحمه الله تعالى وهي استحقاق انتزاع شصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض المالي بثمنه الذي استقرع عليه العقل استحقاق بعد ذلمات ويقول استحقاق الشريك استحقاط الشريط شبع استحقاط وهذا الاستحقاط كل هعب العلماء ينفق هو فهو للأصلي المالكة الأصلي وكذلك الورثة لأن الورثة يريثون الأعيان يريثون الاستحقاط وإذا كان لمورثهم استحقاط فإنهم يريثونها قال رحمه الله استحقاط تفعال من الحق والمراج بذلك أن الشفعة توجد وتفضل بالشريح الحفظ في أن ينتبه هذه الحفظة استحقاؤ الشريح انتذاعه فالشيء المستحق هو الانتذاع انتذاع حفظة شريحه إلا لابد من وجود شفظ ولابد من وجود خلطة في عقارب على فصيل تنفره إن شاء الله تعالى الاستحقاق الشريكي انتزاع شصة شريكه حصة فقط القدر الذي باعه شريكه فلو انه كان يملك شصا او قدرا من الارض مساحة من الارض فباع بعضها فالشبعة الثابتة مثل الحق الذي باعه الاستحقاق الشريك انتزاع حصة شريكي انتزاع ولذلك تقول العلماء الشفعة تُأخذ قهراً ليس اختيارية فليس للأذنبين الخيار قبول بيعي أو عدم قبولي بل تُأخذ منه بالقوة ولذلك قال بعض العلماء إن من هنا ناسبة تنظر كالبعد ذر الغص لأن ذر الغص فيه القهر والاستباع على الأموال القهرة. لكن الغص غصب بدون جواب والشفعة في جواب والغصب غير مشروع والشفعان من المشهور والأصل ممنوع من الشفعان من, من المشروع من المشهور وقوله استخباط الشريف انتذاع شطة شريفه هذا الانتذاع قهري في الحقيقة اختلف في العلماء بعض العلماء يقول هذا الانتذاع أصل شرئي وليس بمستثنى من الأصول ولا بالحارج عن قناة يعني أصل شرعي هو بذاته باباً أقلاً أقضى في الشريعة دون استثناء وهذا نذهب البعض من العلماء رحمه الله اختاروا لما مقيم وغيروا من أهمين رحمه الله همين وذهب زمور العلماء إلى أن الشفعة مستثناء من الأصل أو على خلاف القيامة ومرار بقضية استثناء من الأصل أن الأصل يقتضي أن منباع مالاً لكه إلى مشتري أو إلى آخر بحوة بيعاً صحيحاً كاماً الشروط المستوفية فإنه لا يمتدى هذا الممدود الذي يبيه من الاشترى وهو الأجندي إلا بحفظ الشرعي يقتضي أن الأجندي حين الاشترى مصيب شريكي أنني لا أرغمه ولا أطلب عليه ومن هنا كما كلما لن نكون الشيطة خارجة عن الأصول يعني استدهية من الأصول فالأطل الشرحي يقتضي أننا لا نفح أن نقهر شخصا على البيت وأن نأخذ النصيب منه دون رضاة ما على أن الأطل تضيبان حكوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن سراء وهذا الأجنبي لا يرضى لأنه اشترى من أجل أن يبقى ولا يرضى أن يشترى منه النصيب الذي اشترى بنفس القيمة صحيح لو أعطي رفحة ضد ما رضي ولكن أن يؤخذ من بدون رضاه وأن يؤخذ منه بالقوة لا شك أن هذا نستثنى من الأصل لذلك الثالث ما هو الأصل؟ أقول الأصل أنه لا يحين ما نبريك المسلم إلا بالطيبة من السنة والبريد واجتزلت الشريعة هذا لأنه من داب تعارض مستجدتين روعي ارتكاب روعي جفع أعظمهما بارتكاب أخطهما وهذه القاعدة سبقا ذكرنا أدلة من ارتكاب السنة من الشريعة إلى تعارض نضرتان أو نشجدتان قدمت النظرة القدماء فأمر بذلك هذه الصورة دفعاً للمضربة العظمى والمسجدة العظمى المسجدة هنا حقيقة داخل الشريك وقد ديننا ذلك ورضحناه ولو فتح هذا البعض لتذرر الناس ومحصن في ذلك ذرر ولذلك نقلنا مستثنان للأصول لأن الأصل يتضي أن المسلم لا ينتبع منه ماله إلا بإرضا وقد ينهدم الرضا في, في الشفاة طيب كيف تكون خالج قضية الخياس مثل فالخياس بعض الغلمان يقول إنها استحتان يعني الشفاء استحتان يعني أشهد الاستحتان يعني إنها مستثناء استثناء أشهد الاستحتان من جدد الضرب ومن أمثلة ذلك جواب رب المبيع بعد وجود العيدي فيه فأنت لو اشتريت خيار في المهنم فإن بيئة إذا وا عقدت على هذه السياره بوثيقه للشروط الشرعيه واخذتها ثم وجدت في السياره عيب ايضا فمش حق كان ترد بدين ومن حق انت ان تنطيح وان تسترد المدينه هذا الحق اثبته الشريعه لك دفعا للضرر وبناء على ذلك فسق عقد البيع ورد نفس الثمن لوجود الضرر فلا فرق بين الشفعه وبين رد المدينه اثبتا لأننا في الأيد ندفع الضرع لمشتري وهنا ندفع الضرع للشريط كما أن الشريعة تفسخت بيئة في وجود على المشتري كذلك تسرق البيئة تجيل وتعطي الحق لمن يتركب عليه الضرع ويكون يتركب على هذا الضرع ضرع عليه أن يدفع هذا الضرع فيشتري في النصيب من الاشتراه لكما أنه يستقضى عليها إذا دعوا استحقاقوا انتزاع حسوة الشريك ممن انتقلت إليه وهذا الشخص المشهول منه ممن انتقلت إليه يشترق أن تنتقل إليه عن طريق المعارضة بالبيت فلو انتقلت إليه الهدى ليس انتقلتاً بالشخص لو أن شخصا كان شريكاً معك في أرض ثم قال وهبت أرضي لأهلي وكانت هبة صحيحة ليس من حقك أن تشفر لأن الشفعة قولة بها في الثمن والبيع والمعاورات وأما في المشكلة الانتقالية بالغيبة فهذا أرض جماهير السبب بخالة حسنة بعد عناق عليه إجناع أنها لم تنتقل بالبيع من حيث الجمع وهذا هي تفصيل ما هي الأمور التي تستقنى وتخرج من عقد البيع السياسة إن شاء الله بيانها عند بيان شروف الشبعات بالثمن الذي استقر عليه العبد يعني لا تكون الشفعة للشريك بنفس الثمن الذي استقر عليه العبد بين الشريك البائح وبين أجهد الشريك لا يمتادل ولا يمتط عليه وبناء العدل تختص بالبيت كما ذكرنا لأنه الذي فيه المعامضات قال رحمه الله باستحفاظ الشريط استحفاظ انتداء حصة الشريط لما قال حصة الحقيقة المصنف يرى أن الشبعة تخطف بالأعيان ولا, ولا تقع الشبعة في المنافع ومن أنفلة المنافع الإجارة ومن أنفلتها في زماننا مثلا لو قلنا بالشبعة إنها مستحقة بالجوار فاستأدرت نفس عمارة واستأدرت غيره نصف الإمامة فإذا قلنا تثلت الشبعة في المنافق وفي الإجارة وما تثلت في البيت من حقك إلى باع وقلنا بجواب تأجير المستأدر للغير فإذا أدر الشريك لو أنكم اشترحوا في إجارة عمارة يستأجركم العمارة لموسم الحد بمئة ألف ثم أراد صاحبك أن يبيع نصيبه بمعنى يدخل أجنبيا شريكا لك في هذه النجارة فأدخله بمئة وعشرين حينئذ من حقك أن تشعب ومن حقك أن تطالب بهذه الشفعة دفعا لهذا الضرط لدخولي الشريكي الأجنبي عليه إذن في هذه الحالة يكون الانتجاه شاملا للأعيان وشاملا أيضا للمنازم. أنا أقول بأنها لا تختص بالأعيان إنما تشمل المنازم وإن كان الأطوى والأشفى أنها تختص بالنبيهات ولا تشمل أقل إجابة فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو صلعا أو صرحا عن ذن فلا شفها قال رحمه الله فإن انتقل بغير عوضه يقول المصنف فإن انتقل أي نصيب الشريك بغير عوضه هذه المسألة مجعلقة بشرط المعاوضة في مصيب الشريف فلا تفحوا ولا تقع الشبعة إذا انتقل مصيب الشريف بدون عوام أو كان عوضاً أنقل عين أو كان عوضاً أنقل عين كما في النهر صداقاً من رأتي فإنه في هذه الحالة لا يستحق الشريف الانتجاه إذا تقل بالليل عوام كالهدن شخص قال وهفو نصيبي لابني أو وهبت نصيبي لأخي وهبت نصيبي من الشركة في الأرض الفنانية لفلان بفلان صديقي فإنه في هذه الحالة لا تثبت الشبع ولا يعني الشبع قصنا ثبتت بصورة خاصة وهي التي تكون فيها معارض بنفس التمن صحيحا أنه يكون الضرق في هذه الحالة, في هذه الحالة يكون الضرق خاص. إن لو إذا كانت في المعارضة وبعض العلماء يقولون هذا مستثنى في الإجماع إذا لم تكن بذمر ويشمل ذلك الدد كما لو انتقلت ابتن فانورث إلى ملك من أبيهم أو ورث من أبيهم مصيبه في أرضٍ فالأبطار فإنهم لا شهرة للشريك ما يأتي الشريك ويقول أنا شاهد لأنه في هذا الحال يشفع لماذا؟ ما هو الثمن الذي سيدفعه لمقابل هذا النصيب لأنه لم يبع صاحبه ولم يبع شريكه ولذلك لذلك الشبعة بغير عوض يشترط الشبعة أن تكون بعوض أو كان عوضه صداقا أو كان عوض النصيب صداقا كرجل شاركت في أرض مناصفة ثم تزوج امرأة وقال لها صداقك هذا هذا النصيب من أرض خلانية أو نصيب من المخطف الفلان سباقا لك فربي فيه فإنه حينئذ يكون قد انتقل نصيبه من المرأة ولكن عن طريق الصدار فلا تثبت الشجعة في إجمال أو فلعة كذلك لو كانت المرأة تنبك نصفا في أرض تصيبها أو شخصا في أرض ثم أرادت أن تخالع دوجها وقد تقدم معنا باب السبع ودينا فيه أن من حق المرأة أن تخالع زوجها فإذا خلعته بمصيب معابل المهر فقالت أنت مهر عشرة آلاف رياض وأرضي الفلانية فيها لأنبك نسخها في عابل سعاد العشرة آلاف رياض أعطيت هذا المصيب عوضاً عن مهرك وتخالعني فرضي بذلك فإنه حين إذا لا يكون من حقي الشريك النشر أو صلحا عن دم عمد فلا شبع أو صلحا عن دم عمد كرجل وعياذ بالله قتل رجل ورادوا أن يصلشوا فللعلماء في هذه المثل أو كان في باب الصلح هل من حق أولياء المقتول أن يطالبوا بأكثر منذية أوليس من حقي فالأصل الشرعي يقتضي أنه ليس محق الورثة أن يطالبوا لأكثر من الذية لأن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وحد الشدود وجعل هذا هذه الذية النئة من الإبد عزلا لرقبة المسلم فإذا أرادوا أن يقتلوا القاتلة طالبوا بحقي بالقصاص وإذا تنادلوا عن القصاص وجدوا عليه أن يرضوا بالذية أن تحاكم الله عز وجل لها ورسوله عليه الصلاة والسلام وعلى هذا لا يزال عليها ولا نقصنها وهذا قلنا هو الأشلة بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأوفق للأصول فلو اصطلحوا وقلنا بجواب أن, أن تعطى الزيادة على الزيادة من داب الصبح لا من داب النهجية وهذا مخرج بعض الفقهاء وبالحقيقة يعني لا يأخذ النظر لكن لو قلنا بهذا الحقيقة لبعض ذلك قد يطالب أولياء المخصول بالمليون بل بعض الحيان ببعض المطالب عشر ملايين فهذا يعني يخالف النفس ويخالف الأصل الشرعي فليس الله عز وجل جعل عقل هذه الرقبة وما يكون مقابلين لها في هذا القدر فإذن يجب أن نقل عنده هذا القدر ونقول ما حذب الله عز وجل وقدره ينبري الوقوف عنده لا يزاد عليه ونعن قصنين هذا هو حكم الله فهذه الحدود الله لا نأتدي بالزيادة عليها بمطالبة ما هو أكثر لأنه لو قيل من شخصهم أن يطالبوا بأكثر فمعنى المبدية لا تلبس أن الرقب لا تعزم لأكثر ومعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي أولياء المقصول حقهم في رقبة وليهم فلما جعل الله عز وجل عدل الرقبة محتأة قلت توا ذلك مئة من مدبل وصلنا ذلك بهذه المدبل أخوة سلم وعن شبه ننظر إلى عجلها المقيم في قيمة مقبية لا يجاب على ذلك ولا يقصن لأنه من شرع الله أدوه جل المحفظ الذي لا نفق وعلى هذا القرح عند مئن سواء كان في البياذة أو نص البياذ قال لهم مثلا مئن من جبل سعادة أدوه ألف فأركيك أرض فيها النص أو ثلاثة أرباعها أعطيك هذا القدر يساوي مئة أول أعطيك إياه التنازل عن بني وينيك قال قريب الحين هذين صاروا صبحا عن بني يرى أنه في هذه الحالة ورزاة عنه أنه لا شفعة في الشريف لأن الانتقال لينيك على سبيل المعارضة في هذه المسائل الحقيقة يشكل عليها ان الشفعة من حيث الاصل شرعت لدفع الضرر والضرر سيقع بدخول هذا الاجنبي فلا فرق من كونه داخل البيع او داخل صفحة الاند او داخل سذر الاخر ولذلك في الحقيقة لا يخلو قول بعض العلماء من النظر باعتبار السبب الذي ذكرمان ان الشفعة شرعت لدفع الضرر فلا يخلو من النظر من هذا الواجه ويخلو من تحي من يحرم على المسلم أن يحتال لإصطاق الشفعة لأن الفيلة تغيير لشرع المال وإضالا للحق وإحقاق منباطن والفيلة ناخرة فيها من حيث الأصل الفيلة تنقص إلى القسمين هناك فيلة شرعية وهناك فيلة فيلة مشروعة وهناك فيلة ممنوعة فالفيلة المشروعة هي التي أذن الله بها وَرَسُولُهُ أَنِلْهَ فَرَاطِهُ بَالْسَلَامَةِ وَيَكُونُ فِيهَا كَيْتِ أو يكون فيها بعض الكيْتِ الواقع في موقعه ومن ذلك نحتال به يوسف عليه السلام على إخوتي من أجل أخيه باليامين فإنه مما جاءوا بأخيهم أمرهم أن يأمروا بأخيهم فالسبب في كونه يأمرهم بالإتيان لأنه كان يعلم أن الأصوات حاقدون عليه فيه الحسد وأذية الظهور لأخيه فأمرنا أن يأخذ أخيه فلما جاءوا به وأخبرنا أنه أخوه احتالا للثقاء أخيه تحت يديه لأن أيديه فيها خيانة لذلك أنه رأى ذلك وعلمه واضطلعهم منهم فين مرموه في, في الجدس فاحتال لأ... لكي يتحق أخاه بشيلة فخبأ بصاعة لرحله ثم إدعى كونه مشارقين وهذا يقوم بعمل ظلماء رحمه الله إنهم في الصغر آذوا فكانت أذية في مقابل الأذية ويقول إنه فعل ذلك لذكر ما هو أعظم وما هو أشد فإنه لم يأمن عليه أن يقتلوا أخاه إذا كان لا يأمن عليه من قتل فإن إدعى كونه مشارقين مفتدة ولكنها أخفت كبير من كونهم معتدين على أخيه إما بقتل يعود الإضرار به وألا هذا قالوا إحتالى يوسف عليه فما قال تعالى كذلك كدنا ليوسف وكي كما هو ثابت وثاب الله عد وجل صفة من صفاته وليس سلم وأولا ولا معطلة ولا مشبه فيه سبحانه في بكي بخلقه وهذا هو مذهب للصنة والدماء ما تبقى الصفات على ضحيان. فإذا جئنا نخرجها نخرجها بأنه كيد واقع في منطئه وكيد كيدان كيد واقع في منطئه فهو مشهورا غير ممنوع وكيد غير واقع في منطئه فهو ممنوع وصفة نقص فلما كان كيده سبحانه وتعالى كيدا كاملا لا نقص كان صفة كمال لله يبدو جد ولما كان كيد المخلوق الغالب فيه أن يقع في غير المنطئ فار صفة نقص وصفة لن ومالك خالق لا يشابهما للمخلوق ولذلك نكون في هذه الاستثاثات والشاهد عندنا أن الحيلة تكون مشروعة لدفع ما هو أعظم أو طلب ما هو أجل أو مصلحة أكبر ومن أنفذة تفصيل الشرعية ما فدت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتي بصاعم من التمر من صاع خيضر وكان الصاعم تجيب التمر وأحسنه ونظر إليه عليه الصلاة والسلام فأعجبه فقال كما بالحديث الصحيح أكل كن بخيبا هكذا قالوا لا يا رسول الله إنا والله نبيع الصاعي هذا بالصاعي يعني هذا الجيد الذي تراه نجع في مقابله الصاعين مما هو أردأ منه فقال عليه الصلاة والسلام أوله وهي كلمة تتوجه وتفجع أو ره عين الرباء عين الرباء رده فأمر برده وإطالبه ثم قال بيع الجنعة الدراهن ثم اشتري به فدل هذا على حيل شرحيه وهي أن تبيع القديم بالنقد ثم تشتري به الجديد ومن أنتلته الذهب فلو كان عند المعقة ذهب, ذهب قديم ورادت أن تصدله بذهب الجديد فلا يجوز إلا مثل للنقد يدا اليد لأن النبي صلى الله الذهب بالذهب إلى أن قال في آخر الحديث مثلاً بالنسل وقال في الحديث أبيل تعييز المصرحي لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بالنسل ولا تشفوا بعضها على بعض فإذا ثدت أنه لا من التماسل فقد لا يبيع صاحب المحل الجديد بالقديم بنس الوزن وليد الفارق فتقول له اشتري اقول لهم اشتري مني هذا القديم فتشتري ثم تخرج من الحلحات ثم الصفقة الاولى والبيع الاول لان البيعين بالخيار ما ان يتفرق فاذا خرجت من الحلح رجعت نظرة ثانية بعد ثمان الصفقة الاولى ووجودها وفبوتها واشترط الجديد دع الجمع بالدراهن ثم اشتري به جديد فلما دعني اسأل لنا مخرج هذا مخرج شرعي وقال أما إذا كان الشيء لإبطال حق أو إحقال إذاقل فإنها تعتبر محرمة وهو صنيع بن إسرائيل الذين استخفوا ما ما حرم الله عليهم ولذلك لما حرم الله عليه الصيف في السب وضعوا في يوم الجمعة ثم أخذوها يوم الأشب فاستحلوا ما الله يخاجعون الله وهو خاجعون ولذلك قالوا من يحتال على الشرق فهو مخادئ ومن يخاجع الله يخدعه الله رز وجل ومن كان تحت فطرة الله لا تسأل على هذا فإن الله يخدعه في نفسه ويخدعه في أهله ويخدعه في عرضه ويخدعه في ولده ويخدعه في ماله فإذا ظن أنه بهذه الحياة يتكثر ماله بمبار الله تجارته ونزع البركة من ماله فهو يظن أنه يصد إلى شيء يحرمه الله عز وزم ذلك الشيء ويجعل احتياله عليه سببا في فصول البلاء والوباء عليه الدين والدنيا والآخرة ولذلك قال ابن عباد رضي الله عنه جاءه رجل وكان قد طلق أن رأى عمه وأن رأته ثلاثا وأراد هذا الرجل أن يتزوج المرأة كي يحملها لعمه وهي مسألة خلافية لكن الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه ماما الناس أولا عن ذلك فقال إن الله لا يخدع إن الله لا يخدع وقال عمر رضي الله عنهما من يخادع الله يخدع من يخادع الله يخدع ومصواق ذلك في كتابه تعالى يخادع من الله الله ويخادره ولذلك لا يجسد المسلم أن, أن يتعاطى مثل هذه الشيئة من ذلك تحرير المقم مطلق ثلاثا يؤتى به رجل ويقال له تزوج هذه المرأة ومن فيك في المهر فإذا عقدت عليها ودخلت بها طلقها حسات حين فنعن الله المحلل والمحلم لنا وغسيسه من في السعاب الكلام عليه ببن المكاش هذا من أحية المحرمة ومن أحية المحرمة ما كان عليه بني الإسرائيل مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما شغلنا فاليه من الشحوم فجمعوها وأذابوها وقالوا أحرم الله رئيس الشحن ولم يخدموا عنينا على هذا الوجه الراجب على المسلم ينفذ من الحبيب الله عز وجل وأن لا يحتال عن الشر تقع الحير في العبادات وتقع الحير في المعاملات تقع الحير في العبادات ومن الأسوأ من الحروب أنهم كانوا قلون للتاجر خل ذكاة المالك من الذهر أو الشبه وضعها في كيس حب ثم أعطيها للمسكين فعن أنها فلأني أستمي بهذه الزكاة فإذا أخذها المسكين وليس لأنها بداخلها البهد يقول له أن هذا الكيس إن وهدت لي أعطيك هبة أفضل أو أحسن فالنسكين لا يدري أنها بداخلها البهد وليس لأنه نرزها لأنه نفضل فهيهد ويقول له هذا الكيس وأفاقه أو نوعب إعيزاً يأخذ منها فيه فكل هذا من التحيل والتناعب على في دين الله عز وجل وقف على ذلك من الشيء لا فت إذا كان من الشيء أفن شربي وأليم يدل من الجوازية فإنها من المشروع سمضيهم منها ويحرم التحيل لإسقاطها المام للتعليم أي من أجل إسقاط الشفر من أمثلة ذلك لها صور لكن من أمثلة فيها لو أن شخصاً باع نصف العقاب الذي ينبقه أراد أن يضيعه بشخص فيبدأي يقول له النصف سأهده لك ثم تعطيني على هذه الزهبة مكافأة عليه هم علوم أن هذا النصف يمكنني أسأل فيعطيه لكذا العزال كم في الحقيقة الأمر قائم على معنوضة لقاء هذا النصيف وإن محتال ذلك من أجل أن لا يعتريض الشريخ يشتريه وذنان على ذلك تكون تكون الهدى في الظاهر والبيع في الباطل فهذا يعظمنا حيل لإسقاط الشرعة لأنه لا شرعة في هدى ويقص على ذلك الصور التي يقصد بها أن في عاقبان قاط عن الأجنبين أتابعكم الله بلد الشيخ وبارة الله فيكم ونفع الله بعليكم الجميل الثاني يقول قضيبة الشيخ أشكر علي أن ثبوت الشفعة قد يؤدي إلى تقاع الكنيات عن الشراء لأنهم يعلمون أنهم إذا شروا ما تثبت فيه الشفعة سوف ينتزع منهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعنى آنه وصحبه ونموته أما بعد نفسه يعني ينضي في الإشكال أن يكون أن يشكل دقيق النظر يعني كون الشفعة تؤدي إلى ثقائف الناس من الشراب ليس على عمومي لأن أصلا الشفعة ما تقع إلا في الأشياء التي فيها شريك وليس كل الأشياء التي تباع فيها شريك فاللو قال قائد إن هذا من أندر ما يكون النبيع الشريك مصيبة ما تقع إلا في الأقارات التي فيها شركة والغالب أن العقارات لا شركة فيها ولذلك يعني نفرة أن الناس أو أن هذا يؤدي إلى كساب السوق أو إلى الإبرار في الشراء لذلك يوارد أن لو يكونوا واردة أن كان هذا هو الأغلب أو هو الأعلم وحينئذ يكون تضيير في تضييركم يكون في ما ذكر يكونه يحيط الناس عن الشراء ثانياً أن الحال الخاص إذا ثبت أن أنها او في الناجر أو في القليل فإن الحال الخاصة لا تؤثر يعني إذا ثبت أنها لا تتعلق بالأكثر ونازل أغلى وإنما هي في الناجر فإن النادر لا النادر لا ضرر فيه فعن النادر القليل هو القليل محتمى للضرر وعلى هذا النقود عالله الأمر وعلى الرسال للباور وعلى الرضا والتشخين وثقفقة تامة أنك لم تجد أقضا شرعيا فحله الله عز وجل فيه كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو بهذه وتستشفل فيه شيئا إلا وجدت أضعافه إذا لم تقل شرعي يعني إذا كان مشروعية هذا العقل في إشكال واحد فعدم مشروعيته فيه إشكال وعلى هذا ليه كم من الإنسان يجعل مثل هذا عائقاً أو منع من منعاً للأسلين لمثل هذا الحكم رضينا بالله ربه رضينا بذي حكماً فاصلًا يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى وبناء ذلك لا براء على سوء فيه ثم الجواب الأخير أنه يقول إنما يكون المشتري متعبرداً للشفعة أن لو طالب الشريف فلربما يرضى الشريف وربما يذكر وحين الذين أيضاً هذا امر آخر يضاف إلى منذ إخلاء وهو أنها لا تثبت إلا في أشياء نادرة ثم أيضاً لا يلقع فيها إلا إذا اعترض الشكلية وقد يعترض وقد لا يعترض واضمام على ذلك لا يكون هذا أمراً مشكلاً مانعاً استشده شكم الله يأنته للنار والرضا فيه بالله وشكراً لكم أسهل الله فضيل الشيخ سائل يقول أقردت شخصاً خمسة مئة وبعد فترة طلب مني المسامحة والإعفاء فهل يجوز لي عن أسامحة و أعطيه وهل يدخل ذلك في رب الجاهلية؟ <تصفيق> قال الثالث رصف شخصاً 500 ريال وبعد فترة طلب مني المسامحة و الإعفاء هل يدخل ذلك في رب الجاهلية؟ هذا من رب الاخرة إذا سامحته 500 أطت الله أو لكنه رباً طيب ورباً مباح ورباً نشهور فالله عز وجل يرد الصدقات أخبر صلحانه تعالى يزيدها أو ضاعثها يتلقاها في أمينه وكلها يدي الرحمن يمين كما هو صحيح فيرديها وفي رواية سيملنيها في فيرديها لأحدكم كما يردي أحدكم فلوا والفلو هو صغير الخير فيربيها بأحدكم ثم يربي أحدكم فلوة حتى يجدها يوم القيامة في أعظم أن تكون ولذلك الآن بعض قلنا رحمه الله قلنا لنبغي الإنسان إذنه الصدقة أن يتأخر يعني ممكن أن تأتي على باب النفسي وتجد السائل وتقول إذا خرجت عفيه يمكن هذه الساعات يضاعف الله بها وصدقتها ألعاة ألعاة كثيرة لا يعني مهي هذا هو الهدى الذي يرضيه الله عز وجلنا في الصدقة فيجوز هذا مما نزل الله عز وجل عليه ومن أفضل الصدقة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى الصدقة على المدنون خاصة إذا كان محسرا أو كان في ضائقه واستنى وانتنى لذينك فجئته ووقفت عليه وقلت له إني نسان حكر يجلنا وإني قد أخوك عن المال أو أنت في شن من المال في شن من المال الذي أعطيته فإن هذا من أحدنا يكون فالتجاوض عن المعجر وتتامح معه كل ذلك من قرورات والضاقيات الصالحات التي يجدها الإنسان في الحياة وبعد المعجر ولذلك قرأ صلى الله, صلى الله عليه وسلم وكان بحضير صحيح أنه كان في من كان قبلنا رجل يعطي الناس ماله بينا وقربا وكان يوصي أعوانه ويقول إذا وجدت المعترم فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه فالرحمة لا تكون في عدد إلا أطفال خير الدنيا والآخر هذه الرحمة التي وصل الله بهم الأمين فقال رحماء فيقول إذا وجدتم معترا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنها ضخم ضخم إذا أعطى الله الدنيا للعبد وجعل الآخرة فنصريني المرحق الصعيد جاء من ينظر للآخر فهذا العبد الصالح من مكانه التجاره بين الجي والدنا بين الجي ذنا اخر من الثريم فهو غاط من تحته وغاط اعوانه اذا نزقت المهتره فتجاوز عنها لعن الله أم يتجاوز وفي ان يتجاوز عنها هذا صحيح انه في الله الله عز وجل ان نيانه سيقول الله بالملائكه نحن احطط بالتجاوز ان اعدي كده اقولها بس في فقد غطاها فهذه من حق العناذ الى الضعف وحب القرباء في الله حمى تعالى واد تخص المحتاجين والمساكين واصحاب الاسر وبالاخص ايتام وارامل وسامحتهم تجاوز عنهم كل ذلك ان شاء الله برحمه الله ويرض وحصول البركه والخير فيهم والولد فان الصدقه خيرها عظيم ونشكرها امين اسال الله نعم هذا ووفقنا لمن يريد والله جل وعلا سبب الحكم قوله الشيخ وجوز هذا فيه تفصيل إذا كانت ان الشخص اكثر من يمين وراد أن يكفر عنها في الواحد في كل يمين أن يطعم اشرف فإذا فاذا أن ان يطعم شخصا واحدا لا يمتح ولا يزيد عن العشرة لأن الله عز وجل أمر بإبعان العشرة وكشوة العشرة فإذا أطعن شخصا واحدا مثل قد أطعن واحدا ولم يتحقق شرط الشرط شرط الشرط ولا وصل لأنه على ذلك يجب عليه المطع العشرة في المساكين. لكن لو أنه ما إن هو اليمين الأولى فأعطى لجاله المحمد كثارة فتصدق عليه في اليمين الأول ثم أعطى فتعة من انفيران المساكين الباقي فحين علم فقطت اليمين الأولى فيأتي ديوم الثانية او يأتي بعد الساعة بعد أن فرغ بميجته من يمين الأولى شرق التكهير عن يمين الثانية فأطعمه وأعطاه فلا بأس على هذا أن تكون أن يكون الإطعام المسقين واحد في أيمان المتصدق لا أن يُحْتَبَى النسخين اليمين الواحد متعددًا فإن هذا لا يُعتبر عامل العشر عن الشخص الذي دفعناه بالله سلام رسول الله وكذلك الفدية كذلك الفدية نسبة الفدية قال صلى الله عليه وسلم كما صحيحاً إن حيث عن عجرة رضي الله عنه أطعن فرقاً بين ستة مساكين أطعن فرقاً بين ستة مساكين وبناء على ذلك لا بد يكون الفرق مفرقا بالياء الفرق اللي هو ثلاثه اخر بين سكن المساكين من أن انه كل مسكين نصف الصاع وعلى هذا ما بد ان يكون سته مساكين من نصيب الله اكبر هذا في الله الصليت الشيخ ما صلى في المسلم قام ليثني الثلاث وبعد اتمام الصلاه مع الجماعه كان صلاه صحيحا جزء من ما خيرا المأموم تبع لإيمان وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام بيئة النبي فهو تابع وغير مثوع ولو قلنا إن المأموم يصير إيمانا فإن هذا لا يتحق في الصحدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بين المأموم والإيمان فدل, فدل على أن المأموم لا يكون إيمانا في أفضل واحد مأمم وإمام وبناء على ذلك نطفق لنا على أنه لا يقتدى بالمأمم لا في حال متابعته بالإمام ولا في حال إتمامه بشرط أن يكون قد أدرك مع الإمام ركعة أما لو أنه أدرك الإمام في التشهد الأخير أو أدركه بعد الرحل لدرك ركوع الأخير فإنه في حكم وهنا وهناك فرق. بين إدراك خضيبة الإيمان وإدراك حكم الإيمان ولذلك حكم الإتنام ولذلك إذا أدرك الإيمان بعد رفعه من الركعة الثانية يوم الجمعة لفيلمها ظهره يتلع على أنه غير مرتبط بالإيمان وأنه صلاة لأنه لو كانت مرتبطة بالإيمان لأتمها جمعة ولو صلى ركعة على ذلك قال الجمهور الظلماء هناك حرق بين إدراك الكناعة شكما وضني إدراكها فضلاً فهو لإدراكه ولو لقبل تثمينه بلحظة واحدة إذا أدرك الإمام قبل التثمين بلحظة واحدة فقد أدرك صليبة الجمال ولذلك لا يجوز لك أن ينتظر حتى يسلم الإمام ناداً داخليه لأن الذي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فنهى عن الشدوس والخروج عن جماعة المسلمين ولذلك قال اللعبة إلي المرأة هنا للمنصبع ألستما بمسلمين وأمر المأمون أن يتابع الإمام أن لا يرفع رأسه قبل الإمام، كل هذا يتلاشد السبول عن جماعة النسي المدى محمد في نفسه موحي من خلّ في بيكاً في بيكاً كل هذا تأكيداً كل هذا الأكثر، أهمية الجماعة نفسها خلال أن قال من بعض أهنضائف بعض فقار حرافية وغيره أنه يجيز له إذا من يبتركها أو كره الأخير أن يبقى حتى يسلم الإمام أو يحكيث جماعة ثانية وليد قال كما قال بهذا القول لو قلنا انه يثبت جماعه ثانيه لان اجتماع دائه احداث جماعه, جماعة ثانيه في هذا مدار جماعه المسجد من كده لا يجد احداث وهذا هو المحبوب كما قال علماء احنا المولى اما فاذا كان لا يجب اثبات الجماعه الثانيه فمعنى ذلك أن الحق بين هذين والجماعه الاولى لا تمكن الا بتسبيب او استناده نص حديث ما ادركتم فضليه فدل على ان من أدرك الإمام ولو قبل التسمين بلحلة يجب عليها نصمم وكذلك من الخطأ لأن أدرك الإمام وهو الثادث يقف في بعض الناس يقف وينزر حتى يرضى علينا المسيح وأنه من الخطأ لأن استجد هذا يفعل في الله بهذا وذاته وأقرض من يكون كان من ربه إذا كانت ناددا وتكفر بها الخطيئات وقال لمن أن يستجاب للعذب هذه الفضائل يفعلها الإنسان من تخلير الشيطان ولذلك نقول إن المأموم منظم بمتابعة إيمانه ومرتبط صلاته بصلاة الإيمان فإذا سلم الإيمان وكان لم يبرك مع الإيمان شيئا إلا التشهد أو السبب الأخيرة أو السجنتين أو أغرافهم الرقود فإنه يجوز فينا إذن أن يطير الإيمان لأنه مفرق ولذلك في الإجمع يكون تشوفهم وتكون صلاةه تامة ويقوم ويصلك فنا وهي ثانية وتكون الرفع الأولى ركعة الأولى لفناثق لأنه مجدد لا يعني شيء فلو دخلت مع رجل بعد رفع من الرقوع الأخير تقول له إذا سلم النام تعتم بها فإذا سلم النام اعتم بها ولكن وقعت النام بعد تسليم النام وحصولاً الفضيلة لأن الشرع رغب في صلاة المصر بجناعة أكثر من رغبة في ذلك أخذت عليه كما أخذت عنه إليه صلى الله عليه في حولي الصلاة الجماعة تفضل الصلاة مثلي بسبعين وفي رواية من خمس وعشرين درجة وبناء معنى ذلك فإنه يجوز بالمأمون أن يأسمى بالمأمون إذا لمهدئك مع إمام شيئاً بمعنى ركعة فأكثر أما لو أدرك ركعة فأكثر إلا ليه يجوز أن يأسمى الإبي والله تعال أتابعكم فضيلة الشيخ ثالث يقول هل من يموت في مرض البطن يعتبر مرسون ويعتبر شهيدا من شهداء محمد صلى الله عليه وسلم مثل مرض السرطان عسام الله وإياتهم وجبائي المغرفين كل من ناتى في مرض البطن فإنه شهيد والشهادة على مرافض ودرجات أعظمها وأفضلها وأجلها الله سبحانه وتعالى الشهادة في شبيل الله من قتل وهو مقبل غير مقبل لإعلاق كلمة الله لا حمية ولا شجاعة ولا رياء ولا سماء فإذا قتل في شبيل الله أجل واستشهد فإن هذا أفضل أن مع الشهادة ثم الشهادة بالسليم لله تختلف على مرافق والشهداء بالله يجل على المرافق وفضل بعضهم على بعض فأعظم ما تكون الشهادة إذا كان الغلاء عظيما تختلف هذه الشهادة العظيمة باختلاف الأشوال فقد استشهد الإنسان وما في جسره موضع إلا وفيه طعنة أو ضربة إلا في ضربة إذاك الله عز وجل وقد يستشهد وهو لا يهاب الموت يعني هناك أمور تفضل الشهادة باطنة وضائرة هناك أمور باطنة حينما يكون أكمل ما يكون شبا للجنة وشوقا إليها لأن بعض الأحيان ربنا أن أسان يكون في الجهاد ويرى موقف ويرخاف من الموت طبيعة وفطرة في ولكن إذا كم الإيمان هو أصل إلى مراكب اليقين تصبح الجنة بين عينين كما قال الصحابيه والإمامان إني لأجد ريح دون أحد فكان وهو في إحيان فلما كان قلبه للجنة وبيعه من السجيل الله وفي الله قال إني والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد وهذا الشيء يعني فوق خيال الإنسان فوق أنه في الدنيا ولم تقبط روحه ولكن أبى الله إلا أن يبشره بالجنة قبل أن يخرج لا لأجد ريح الجنة دونك الحجي وهذا كمال اليقين وكمال الإمام أن تعبد الله كأكل كثرا ستسلم بمعود الله مؤمنا بما عند الله عز وجل كأن الجنة دون أيضا وإذا تملك شهادة الإنسان أضرط من الهلس وارتفعت ثم شهادة العالم الشهيد العالم وإذك الشهيد الذي هو دون ذلك فإذا أراد الله أن يعظم للعبد نقلت الشهادة جمع بين العلم والشهادة سيكون في أعلى مراكب التي نساء الله لعزة وجمعها حتى أننا مشلاكم من أهلها وأما بالنسبة لشهادة الضبط فتكون بالأمرار التي تصيب الإنسان سواء كانت هذا أو ياخن المرض والسرطان أو كانت في القرحة أو غير ذلك من الأمرار حتى ذكر بعض الضبط أنه لو ابتلع شيئاً فهو لا يعرف فيه الضرر ثم تسمى جوفه أو شيئا من الحديث ولا يدري فقطع جوفه ما في السبب ذلك أنه يعتبر مبطونا فثبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في شبي الله هو شهيد فقال أعلم الصلاة والسلام إلا شهداء أمتي قليل إن ذكر أعلم الصلاة والسلام المبطونا من الطون ورقم الطفل بسبيل الله فهو الشهيد ومن الطون وصاحب الهدم الشهيد والمفساع الشهيد إلى آخر الحديث فعد عليه الصلاة والسلام من الشهداء من مات في بطنه نسأل الله بحزته وتغانه وإسمائه وإسمع صفاته العلى ويرزقنا شهادة في سبيله وإن تقدل ذلك الحق صنعته الكريم نوجد جلزانه المظيم الله تعالى مفضلت شيخ سايل يقول إني في الله أيها الشيخ كنت من الشباب المتحمسين لقلب العلم والدعوة فلما تزوجت بانرأة ليشت بالمسجمة انهبطت عن أولياتي وانعدلت أعمالي في الدعوة وانطرفت عن قلب العلم لأني إن شغلت بأمور دوجتي وأكثر شيء إن شغلت به هو إنشغالي تهم الدنون بسبب الزواج فكانت أيامي كلها مشاكل ومصاحب بين زوجتي وبين أصحابي وحصلت وحصل أمور الفراق بيني وبين والدي ووالدتي وإخواني وعشت في مشاكل لا تنتهي وأنا الآن أبحث عن الفلول والقروض من هذه المشاكل وأتمنى أن أرجع إلى طريقة الأولى على أن مشاكل مع زوجتي بسر المقاريس ومشاكل مع شبابي ومهي المستية من الاستبساز والرب معك منك وفقك الله اهدني الى ما يسر حالي بين الذله والذل ونظره الى طريقه اللينه السعره الله خيرا صلى على الحمد لله صلوات وسلاما على خير خلق الله وانا اله وصحبه ومن والاه ان الله ان امين ربنا اخي كريما لنا ولخرس من جيدنا وإياك ومن صبر ومن سمع المذلة في فتن ما منها وما غضر فإن هذا الزواج فتنة ومحلة العليق وهو من أسوأ أنواع الفتن وهي فتنة الدين وليس من ذات الزواج والزواج ليس بفتنة لأنه خير وبركة على الإنسان وإنما جاءت الفتنة حينما لم تقهر بذات الدين تركت يا داخل وحينما تساهلت في امور دينك واخذت راءة وتركت ما هو خير لها خير منها في دينها واستقامتها وقد ذكرها الله عز وجل من فوق شريعته الله ولانت المؤمنة خير من مشكاة الورع عندكم لو سقيت الله عز وجل في اول الامرك لما حدث لك هذا فإنه من يذبق الله أنه فرج ومخرج ومن الأمر الثاني فإنه ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشئن في المرأة والشئن الذي في المرأة إذا تزوجها الرجل فتح الله عليه أبواه فمن النساء من هم تعيدات عن الله عز وجل الشئن فيهن ظاهر هذا أمر ثبث به النص ودل عليه ولذلك يتزوج الرجل المرأة الصالحة يستح الله عليه أعباب الرزق ويستح الله عليه أعباب السرور وأعباب الخير والبركة من آله وأهله وولده ويتزوج من هي بخلاف ذلك فتفتل تفسد تجارته وتسوق أحواله حتى مع ربه وعياب لله ومما ذكرت ما حدث فبعدنا نعرفنا أنه كان من ألبن الناس للصفوف الأولى في مستد النبي صلى الله عليه وسلم وأحرصين على بكر الله عز وجل وكان طالب علم وكان في أيامهم في نشوة عظيمة في طلب العلم فأراد أن يتذبض فكاننا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجمال والجمال أنه أهم شيء أهم ما ينبغي الجمال فكان ينصحه, ينصحه إخوار أنه ابتق الله الدين أهم عليك أن تبتق الله عز وجل فتجود امرأة جميلة في دينها فكان أولا من تدأت به أن أصبح لا يشهد صحوه الأولى ثم بعد ذلك أصبح يتخلف الجناعة ثم بعد ذلك نصر الله بسلامة وعافية انقطع عن صلاة مع الجماعة إلا قديمة ومدال ذلك والعياب بالله تغير هيئا وتغير منظره وحلق نحيته وانتكس وإشهاره بالله نصى الله الكريم أن يفعلنا الشرور والشؤن كلنا فالشؤن كله في معصية الله وفي أهل المعاصر فالطب منهم شرط ولذلك لما أراد الرجل التوجه في آخر عمره فقد قتل مئة نفس آخرها عابل جاء إلى آلم فسأله همدي من توبى قال وما يلمعك منها ولكن قرية قرية السود واذهب إلى في كذا فإن فيها قل من صالحين فخرج إلى القرية الصالحة فقد ضطروحه فأدركه نوت في الطريق القصة المشهورة من عروفه فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العلاد أرسى الله إليه و أرسى الله إليه ملك أنقصه بين القريتين في رواية إن, أن الله رمى بقدره إلى قرية الصافية تقول بعضنا أتعدد من هذا الشديد فإن الله جعل الثالثين للمنستقيمين على طاعة الله الله خيرا للإنسان حتى في اسم خاتنا لأنه خرج وهو يشبه وخرج وهو يريد أن يكون معه وأن يكون في ذلك فما خير رضي الله جدا فالإنسان إذا كان هذا في رفقة الناس الذين قد لا يرافقهم إلا بالعشية أو الضحة فكيف بمرأة لا يفاهقها إلا قليلا عن نسلم إحرش اختيار الزوجة المرأة التي تخاف الله عزيزي وتد فإذا ساءت أو تغيرت أو تنكبت قال لها اتق الله فرعبت رائصها مخشفة عزيزي الدين كله خير ومن ظن أن الدين شخص فإنه والغيادة لله الشقيقي من طريق العشم في كل خير خير لك في الدوجة خير لك في ولد في أهلك ننظر إلى الناس منذ أهل قبل ثلاثين سنة أو طبعين سنة كانوا مشفئين أجلاءهم على الدين وأهل في الدين فكانت أمور الناس وهم في أشد الفقر ومع ذلك ما ودنا أحد الناس من الجو وجدنا في عدة وقرارنا وتجد الوجه حافية القدرين آل القدرين إذا استنصره أخوه مصره وإذا استعان به بعد الله عانا وتجد فيه كمالا النخوة والأخوة والشيمة والوفاء حتى إنه فقير ويرهب يتدين من أجل أن يقرر بيها ويربح بيها فلكلها كانت لما كنا نشف أن الدين لنا ولأبنائي فيما نشأت ناشئ يقول إن الدين تعقيد لولد تقفيد لذنبية ولا أولي سنراء متدينة علي فأرقيد منها وتضيقها لي فتزوج فالذي لا دي تدمر الحياة وأشقت وتنكب بها عن صراط الله عز وجل فلا. فقدرت عمه وحياذ بالله عبوة الخير لأن عبوة الخير كلها لا تأتي إلا لباعة الله عز وجل فالمرأة العاطية عن باعة الله كلها بلاد شرط كان الكامل السمن يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسي الشر يأتي من الإسلام فالمرأة التي تخاف الله وتراقب كلها خير فلما أصلح يخافون من الدين وعصوحوا يتغربون عن سين ما أريد الله أن ما أريد أولادي يتغيني حتى جاء اليوم أن يقف فيه ابن أنوالي فيهدأ فيه حتى من ثومه وقاء اليوم الذي يرى فيه أب ابنه عارلة ساقين سينوت كمدا وغيره أن ولده الذي كان يأرخه برطولته وفحولته أشبه من مرحب في لياله وفكسره من صلى الله عليه وكل من ينصرف عن الدين وكل من ظن بالدين ظن السوء فإن الله يحضر الله ويبتليه شيء ظن ويأتيش للأم الله عظيم ومن يكادر الله فإن الله يذكر وينقف فعلى المنسان يستخل الله الزوجة إلى أراضي أن يختار الله صاحب أما هذه المعقدة كانت سبباً في بعدك عن والديك وكانت سبباً في بعدك عن طاقة الله فإما أن تأمرها بطاعة ما هو تلتجد وتعطيها ثلاثة أيام أو أسبوعا من خسير تلتجن فيه اتزام صارق في فيه من العوام ذيك وتتأذب فيه من أهلك وتقيم فيه حق الله عز وجل وحق أهلك وإن لا فطن يقهار الله أن يمزلك خير منها فلنقى لا خير فيها وهي شيء من عليك وما دام اتهابت المثالة بعيدة أني ما أدوثي بعيدة عن طاعتك والله لا تجد منها الخدم وعلى هذا إذا أردت النجاة لنسلك وإذا أردت أن تنظر فيما أنت فأسأل الله العظيم رب العشر الكريم أني من هذا البلاء فإنهم في أعظم البلاء أن يرى الإنسان ما رأمان عنه على أخره قال لله أشقاء لك في دينك وبنائك وآخرف وإذا تذيج تمامك راقدها في دينك وراقبها في اهلكم وبلدك منذ اقدم من اخر سوانتين تراقبها من اقربك احوانك واخوانك ثم راه تشحذ بك في والديك وتامرك بضر والديك وتحفظك وتحفظه انا الواقف هنا والاشهام هنا والاكرام في هنا ان المراقه الصالحه والبره التي تامرك باخوانك ان تصلهم لا تقطعها وان تشيل عليهم مرة شيئ وأن تصدهم بجردك وحنانك وإحسانك في الشدائد تكون معهم نعلم مرة في الله ونعلم أنتراش للإنسان هذه هي المرأة التي يمنع أن يحرف عليها الإنسان ويعض عليها وإذا وجدها يكرمها ويحسن إليها حتى تفتت على طاعتنا وتكون خلاله في دينه ودمنه آخر أمنا إذا وجدتها تبعدك عن والديك وتحقر والديك أو تصب والديك لحظة أو تنزع ثقتك لما مريد أو تشيء ضمونك بواردين أو تبعدك عن إخوانك وأخواتك أو تبعدك عن أهلك وقرارك تذكرها بالله فإن يجزن في طاعت الله إلا تذادي في رائحة لأن هذه المرأة سينتقل بلاءها منك إلا أنت أثر عليك يوم من الأيام أو على الأقل وليس لقليلك أثر على أغناتك فينشأ عاقبين لنفس العيادة بالله كما أمرتك بفقوق فستأمر من تحتها فحسن انان الذي تحبه وعلى الايمان هي اقلها وهي يتق الله ليتعلموا هم يتق الله ليتعلموا ان له الله ان الله يعلمهم من كل بيت فرج ومخرج فعلينا ان نتق على وجه كل شيء ان انه خيارا خيارا بين الدين والدنيا فقدم الدين على كل شيء ومن كان لله كان الله له ومن حسن سنته حسنت عاقبته فأصلح الله له في أموره كلها ويصفر له الخير حيث ما يتوجه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لما أراد السفر قال يا رسول الله إني أريد السفر فتو يذني قال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر بندك قال زدني قال ويسفر لك الخير حيث ما توجه والخير الغير يصفر لك حيث ما توجه إلا إذا كان كلنا على الخير يذينه آه الخير ويثبته عليه ومن ذلك المرأة تكون صالحا فينا الله الصالحة التي ذكاها الله عز وجل من فوق السبع سنوات الصالحات الثامن ثلاث الحافظات للغيين يا حزب الله تأمنها على دينك تأمنها على صلاتك تأمنها على طاغتك لربك إذا نمت عن الصلاة قضتك إذا أردت أن تذكي نارك ذكرتك بالذكاء وحسست عليها وخوفتك من ربك كذلك أيضا تأممها على أهلك على ولدك على قرابتك ألما سأجنعين فمثل هذه المرأة إذا ضبر بها الإنسان فليحسد إليها وليكن أمن لها على طائفة الله وليشكر منها ما يكون منها من الخير ولتكن هذه القصفة عبرة لكل ملتزن فإن هذه القصفة الإنسان الصالح الذي وفقه الله لجوزة صالحة عليها نحن جواعة لتاتها وبمثل هذه الحياة يحس كل ملتزن عند المرأة صالحة أنها أعظم لمن جوهر المسيح وأغلى الله المرء الصالح بإمان بيته ونحن خير كثير ينبغ أن يحافظ عليها وأن يقشل وجهها وأن يكرمها وأن يجبر بخاطرها وأن يفدل قدمها لعطاعة الله المسيح يوسع عليها في الحجود التي يقوى بها إيمانها ويسو يقبل بها يقيمها إنهم ينفى على ذلك أدر في ديني وحاجة أجرى أعظم الله أجره في ديني وأثبت له قباع من الهفرة في آخرته نسأل الله الأبين رب العزي الكريم أنه إذا ما منافقا ما ظهر منها ومنها ضبعا وإن شاء الله ستكون الدورة في السبت الموافق الرابع من شهر قبيعة الثاني لإنها تعالى من بعد صلاة العصر في هذا النسيط مباشرة إلى قريبا من صلاة مغرب وذلك إلى لمدة عشرة عمام صلى <تصفيق> الله عليه وسلم أن يتعلمنا فعلمناه وعلمناه خاصة الوجود الكريم مجد من رضوانه الرقيم وآخر دروانا من الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم